ف ت و ه اقيموا صفوفكم ا ع ت د ل و ا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين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 فاذا كانت مختلفه بانهم بأن سمع شركه الهدى ل للخدمات التقنيه ل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 أكبر السلام عليكم ش ر ك ة ا ل ل ه ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ا ت ا ل ت ق ل ي ه